هم للطريق مشاعن مشاعر الأنوارهم للنسيم عبيره الفوارق مضادة رفعوا التمى يزرائتهم في العزيمت همة الأنصار ومن هم الطريق مشاعر الأنوارهم للنسيم عبيره الفوارق مضادة رفعوا التمى يزرائتهم زممت همة الانصار لبناء جيل روائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري لبناء جيل روائد بسلاحه الكتاب وسنة المختار الكتاب وسنة المختار <تصفيق> سيمع عبيرهم الفواري وقاده رفع التمى زرايتهم في العزيمه همة الانصار ومن هم الطريق مشاعر الانوارهم للنسيم عبيرهم الفواري وقاده رفع التمى زممت همة الانصار ولهم باخلاق الكرام يرونها بتواتر الاخبار ولهم باخلاق الكرام ماثر يرونها بتواتر الاخبار ينادي له كل حظ زهره بحر العلوم وانهار بحر العلوم وانهار الافكار نسيم عبيره الفوار غاده رفع التميز رايها ام في العزيمه همة الانصار ومطريق هم مشاعن الانوارهم للنسيم عبيره الفواري قاده رفع التميز غريتهم في العزيمه همته للانصار ان التميز في الورا اشراقه تبقى لتسطع في سمل اثاري ان التميز في الورا اشراقه تبقى لتسطع في سمل اثاري جيلا فجيلا يحملون لوائها والخير ما يبقى من الاثاري الخير ما يبقى من الآثام فوعد تميز في العزيمتهم مشاعن للنسيم عبيرهم الفواري في